لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وحرام وغير كلامكم عندي كلام وغير كلامكم In the k revisedoshi print He A Mr. and The and The and The and وساعد غيركم عم الفاعلون، وساعد وصبري عنكم شيء محال وصبري عنكم شيء محال محال وما لي قاتل الا الفطام وما لي الا الفطام فطام اذا عينتكم زالت همومي عينتكم زالت همومي, همومي وإن غبتم دنا مني الحمام اود بان اكون لكم جليسا اود بان اكون لكم جليسا جليسا وتنصب لي بربعكم خيام وتنصب لي بربعكم خيام I love فداووا بالوصال مريض فداو بالوصال مريض هجرين, مريض هجرين يهيم بكم اذا سجع الحمام يهم بكم إذا سجع الحمام حمام حديث غرامه فيكم قديم حديث غرامي فيكم قديم القديم وما من الحب السقام من الخب السقام فأنتم في الأصول أجل الاصلين فانتم في الاصول اجل الاصلين اذا شئتم تحصل للمرام إذا شئتم تحصل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 وبالإحسان جوده, يا وبالإحسان جوده يا كرام كرام وليس سواكم للجود اهل و ليس للجود اهل للجود اهل فكيف نزيل سوحكم يوم فكيف نزيل سوحكم يلام